فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما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 عساء أي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى إن عساء أيكن خيرا منهم ولا تلمسوا لفسكم ولا تنابزو بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وما لم يتبث أولان إِكَهُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الْظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الْظَّنِّ إثْنَى